صلاة الاستسقاء، يرحمكم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. الله هو الله أسandel. الله الله الله الله أس الله أسridge. الله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 والذي أخرج المرعى فجعله غتاءا نحوا سنقرئك فلا تنتا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا انها هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة نعطبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية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 Allah لمن min ربنا.